أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أَنَا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رَآهَا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا الا من ظلم ثم بدل بعد سوء فانني غفور رحيم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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم أنكم سليمان وهم لا يشعرون فتبس مطاحك من قولها. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلة وجعلوا أعزّ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتي فَنَاظِرَةٌ بما رجع المرسلون فلما جاء سُلِي مَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَنِ بِمَالٍ أَتُمِدُّنَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُونَ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قال قايركم عند الله بلأنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رحطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليهما شهدنا مهلك أهله وإن لا صادقون ومكروا مكروا ومكنا مكروا وهم لا يشعرون فاضر كيف كان عاقبة مكرم أن دم مر لهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم فساء مطر فسا امطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون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 أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ السَّحَابَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ إِلَٰهُ هُم مّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقْكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 لقد أعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون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 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَصَصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِينَ فِيهِ يَفْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ قَضَى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض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 ه بِمَا بما تفعلون، من جاء بالحسنات فلو خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئات فكبتوا جههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه